طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزل من ممن خلق الظَّوَّالَ السَّمَوَاتِ العُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ السَّتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَهُ ثَرَارٌ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّ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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَاءَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي الساعة آتية أكادوخ فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبعها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 وَضْمُ يَدِكَ إلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءٍ من غَيْرِ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ إِذْ هَبَ إلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْتَرِ لِي أَمْرِي وَأَحْلُّ الْعُقُودَ ساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزرق وأشركه في أمري وأشركه في أمري كينو سبيحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كتبت لنا بصيرة قال قد وض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 إذ تمشي أختك فتقول هل أدل على ما يكفله فرجعناك إلى أم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 له طغى فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخف إنني معك وما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن أنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بأية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.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 جأكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلاء فأجمعوا كيدهم ثم أتوا صفّا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أت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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذع نخل ولا تعلمن أينا أشد عذاباً وأبقا قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات والذي والذي فطرنا ما أنت قار والذي فطرنا فقضى من تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا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 هم الدرجات العلا جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكا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 موسى قال هؤلاء على أتلي وعجلت إليك رب ليترضى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 أفلا يرون ألا يرجع إليهم؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم؟ قولا ولا يملك لهم غرر ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيع أمري, وأطيعوا أمري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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفَّفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الْدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ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 أي يوم وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا, وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أي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 ولقد صرفنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدب لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تغحى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 فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك فنسيتها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 لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن لرزقك والعاقبة للتقوى إنه من يأت رب وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحو في الأولى ولو أن أهل جناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخذأ قل كل متربص علمون من أصحاب الصراط السبّي ومنه تدا.